ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أَنْتُمْ تُنفَذُ مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَنفُذُوا لا تُنفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنَ النَّارِ ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان، فيوم إذ الله يسأل عن ذم به ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ذواتا أفناء فبأي آل ربكما ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما ما تكذبان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 دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء كما تكذب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام